بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلات والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد المجلس الثالث عشر والأخير من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الألام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للإمام القيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله الباب الرابع في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الأول امتثال أمر الله سبحانه وتعالى الثانية موافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت الصلاتان فصلاتنا عليه دعاء وسؤال وصلاه الله تعالى عليه ثناء وتشريف كما تقدم الثالثة موافقة ملائكته فيها الظابعة فصول عشر صلوات من الله على المصل عليه مرة الخامسة أنه يرفع له عشر درجات الثالثة أنه يكتب له عشر حسنات الثامعة أنه يمحى عنه عشر سيئات الثامنة أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين وكان منقوفا بين السماء والأرض قبلها التاسعة أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوثيلة له أو أفرادها كما تقدم حديث الرويف عند بذلك. العاشرة أنها سبب لغفران الذنوب كما تقدم الحادية عشرة أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه الثانية عشرة أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقد تقدم حديث ابن مسعود بذلك الثالثة عشرة أنها تقوم مقام الصدقة للعسرة الثالثة عشرة أنها سبب لقضاء الحوائج الخامسة عشرة أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه الثالثة عشرة أنها زكاة للمصلي وطهارة له الثالثة عشرة أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته ذكر الحافظ أبو موسى في كتابه وذكر فيه حديثا الثامنة عشرة أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة ذكره أبو موسى وذكر فيه أيضا حديثا التاسعة عشرة أنها سبب لرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه العشرون أنها سبب لتذكر العرض ما نفية. كما تقدم الحديث والعشرون لها سبب لطيب المجلس وأنه لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة الثانية والعشرون لها سبب لنفي الفقر كما تقدم الثالثة والعشرون لها تنفي عند العبد اسم البقل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم الرابعة والعشرون نجاته من الدعاء عليه برغم في إذا تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم الخامسة والعشرون أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها الثالثة والعشرون أنها تنجي منة المجلس الذي لا يذكر الله فيه ورسوله ويحمد الله تعالى ويثنى عليه فيه ويصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم الثالثة والعشرون أنها سبب لتمام الكلام الذي افتدئ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم الثامنة والعشرون أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط وفيه حديث ذكره أبو موسى وغيره التافعة والعشرون أنه يخرج بها العبد عن الجفاء الثلاثون أنها سبب لإلقاء الله سبحانه الثناء الحسن المصلي عليه بين أهل السماء والأرض لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه والجزاء من جنس العمل فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك الحالية والثلاثون أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه لأن المصلي داع إن ربه أن يبارك عليه وعلى آله وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنسه الثانية والثلاثون أنها سبب لنجي رحمة الله له لأن الرحمة إما بمعنى الصلاة كما قاله طائفة وإما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح فلا بد المصل عليه من رحمة تناله الثالثة والثلاثون أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به لأنك العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه وإذا أعرض عن ذكره واخطاره واخطار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه ولا أقر لقلبه من ذكره واخطاره واخطار محاسنه إذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمذهه والثناء عليه وذكر محاسنه وتكون زياده ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصاره في قلبه والحس شاهد بذلك حتى قال بعض الشعراء في ذلك عجبت لمن يقول ذكرت حبي وهل أنسى فأذكر ما نسيت فتعجب هذا المحب من من يقول ذكرت محبوبي لان الذكر يكون بعد النسيان ولو كمل حب هذا لما نسي محبوبا وقال آخر أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل، فهذا أخبر عن نفسه أن محبته لها مانع له من نسيانها وقال آخر يعاد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل فأخبر أن حبهم وذكرهم قد صار طبعا له فمن أراد منه خلاف ذلك أبد عليه طباعه أن تنتقل عنه والمثل المشهور من أحب شيئا أكثر من ذكره وفي هذا الجناب الأشراف أحق ما أنشد لو شق عن قلبي قري وسطه ذكرك والتوحيد في سطري فهذا قلب المؤمنين توحيد الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم المكتوبان فيه لا يتطرق إليهما محب ولا إذالة ولما كانت كثرة ذكر الشيء موجبة لدوال محبته ونسيانه سببا لدوال محبته أو ضعفها وكان الله سبحانه هو المستحق من عباده نهاية الحب مع نهاية التعظيم بل الشرك الذي لا يغفر الله تعالى هو أن يشرك به في الحب والتعظيم فيحب غيره ويعظم من المخلوقات غيره كما يحب الله تعالى ويعظمه قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فأخبر سبحانه أن المشرك يحب الند كما يحب الله تعالى وأن المؤمن أشد حبا لله من كل شيء وقال أهل النار في النار الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ومن المعلوم انهم عندما ثووهم به سبحانه في الحب والتأله والعبادة وإلا فلم يقل أحد قط إن الظلم أو غيره من الانداد مساوي لرب العالمين سبحانه وتعالى في صفاته وفي أفعاله وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق عباده أيضا وإنما كانت التسوية في المحبة والعبادة وأضل من هؤلاء وأسوأ حالا من سوى كل شيء بالله سبحانه في الوجود وجعله وجود كل موجود كامل أو ناقص فإذا كان الله قد حكم بالضلال والشقاء لمن سوى بينه وبين الأصنام في الحب مع اعتقاد تفاوت ما بين الله وبين خلقه في الذات والصفات والأفعال فكيف بمن سوى الله بالموجودات في جميع ذلك وزعم أنه ما عبد غير الله في كل معبود والمقصود أن دوام الذكر لما كان سابر لدوام المحبة وكان الله سبحانه أحق بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال كان كثرة ذكره من أنف مال العبد وكان عدوه حقا هو الصاد له عن ذكر ربه عز وجل وعبوديته ولهذا أمر سبحانه بكثرة ذكره في القرآن وجعله سببا للفلاح فقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفتحون وقال يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال فذكروني أذكركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفي الترمذي عن أبي الدرداء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درداتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعلاقهم ويضربوا أعلاقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله وهو في الموطأ منقوف على أبي الدرداء قال معاذ بن جبل ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم تبع لذكره والمقصود أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة فالذكر للقلب كالماء للزرع بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به وهو أنواع ذكره بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها الثاني تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمديده وهو الغالب من استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين الثالث ذكره بأحكامه ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه وهو ذكر أهل العلم بل الأنواع الثلاثة هي ذكرهم لربهم ومن أفضل ذكره ذكره بكلامه قال تعالى ومن أعرب عن ذكري فإند له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمَر فذكره هنا كلامه الذي أنزله على رسوله وقال تعالى الذين آمنوا وتضمَّئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن ذكره سبحانه دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه فهذه خمسة أنواع من الذكر الفائدة الرابعة والثلاثون أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبب لمحبته للعبد سبب لمحبته للعبد فإنها إذا كانت سببا لزيادة محبة المصلي عليه له فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلي عليه صلى الله عليه وسلم الخامسة والثلاث انها سبب لهداية العبد وحياة قلبه فإنه كلما أكثر الصلاة عليه وذكره استغلت محبته على قلبه فلا يبقى في قلبه معاروث بشيء من اوامره ولا شك في شيء مما جاء به بل يصير ما جاء به مكتوبا مستور في قلبه لا يزال يقرأه على تعاقب أحواله ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه وكلما زاد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلاته عليه صلى الله عليه وسلم ولهذا صلاة أهل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له عليه خلاف صلاة العوام عليه الذين حبوا منها ازعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم وأما اتباعه العارفون بسنته العارفون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر فكلما ازدادوا في جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله تعالى وهكذا ذكر الله سبحانه كلما كان العبد به أعرف وله أطوع وإليه أحب كان ذكر غير ذكر العاء الغافلين اللاهين وهذا أمر إنما يعلم بالخبر لا بالخبط، وفرق بين من يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جميع قلبه ويثني عليه بها ويمدده بها وبين من يذكرها إما إثارة وإما نفضة ولا يدري ما معنى لا يطابق فيه قلبه لسانه كما أنه فرق بين بكاء النائحة وبكاء الثكلا فذكره صلى الله عليه وسلم وذكر ما جاء به وحمد الله تعالى على إنعامه علينا ومنه بإرساله هو حياة الوجود وروحه كما قيل روح المجال في ذكره وحديثه وهدى لكل ملدد حيراني وإذا أخل بذكره في مجلس فأولئك الأموات في الجبالي السادسة والثلاثون أنها سبب لعرض اسم المصل عليه صلى الله عليه وسلم وذكره عنده كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتكم معروضة عليه وقوله إن الله وكل بقبل ملائكة يبلغون عن أمة السلام وكسب العبد جبلا أن يذكر يذكر اسمه بالخير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل في هذا المعنى ومن خطرت منه بذلك خطرة حقيق بأم يسمو أن يتقدم وقال الآخر أهلا بما لم أكن أهلا لموقعه قولا مبشر بعد اليأس بالفرج لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على ما فيك من عواجي السابعة والثلاثون أنها ساب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه لحديث عبد الرحمن بن سامرة الذي روى عنه سعيد المسيح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ورأيت رجلا من أمة يزحف على الصراط ويحب أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءت صلاته علي فأقامته فأقامته على قدميه وأنقذته رواه أبو موسى المديني وبنى عليه كتابه في التغيب والتغيب وقال هذا حديث حسن جدا الثامنة والثلاثون أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل من حقه وشكر له على نعمته التي أنعم الله بها علينا معك الذي يستهقه من ذلك لا يحصى علما ولا قدرة ولا إرادة ولكن الله سبحانه لكرمه راضي من عباده باليسير من شكره وآداء حقه التافعة والثلاثون أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله فالمصل عليه صلى الله عليه وسلم قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله وذكر رسوله وسؤاله أن يرزقه بصلاته عليه ما هو أهله كما عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته وهدانا إلى طريق مرضاته وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه ومن القدوم عليه فيا متضمنة لكل الإيمان بل هي متضمنة للإقرار وجود الرب المدعو وعلمه وسنعه وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه فإرسال رسوله وتصديقه في أخباره كلها وكمال محبته ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم متضمنة لعلم العبد ذلك وتصديقه به ومحبته له فكانت من أفضل الأعمال الأربعون أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من العبد هي دعاء ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان أحدهما سؤاله حوائجه ومهماته وما ينوبه في الليل والنهار فهذا دعاء وسؤال وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه الثاني سؤاله أن يثني على قليله وحبيبه ويزيد في نشريفه وتكريمه وإيثاره ذكره ورفعه ولا غيب أن الله تعالى يحب ذلك ورسوله يحب يحبه صلى الله عليه وسلم فالمصلي عليه صلى الله عليه وسلم قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله تعالى ورسوله وأثر ذلك على طلبه حوائجه ومحابه بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه وأثرها عنده فقد آثر ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه فقد آثر الله ومحابه على ما سواه والجزاء من جز العمل فمن آثر الله على غيره آثره الله على غيره واعتبر هذا بما تجد الناس يعتمدونه عند ملوكهم ورؤسائهم إذا أراد التقرب إليهم والمنزلة عندهم فإنهم يسألون المطاع أن ينعم على مدع لموله وحبر رعيته إليه وكلما سالوه أن يزيد في حبائه وإكرامه وتشريفه علت منزلتهم عنده وزاد قربهم منه وحظوتهم لأنهم يعلمون منه إرادة الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبه فأحبهم إليه أشدهم له سؤال ورغبة أن يتم عليه إنعامه وإحسانا هذا أمر مشاهد بالحس ولا تكون منزلت هؤلاء ومنزلة من يسأل المطاع حوائجه هو وهو فارغ من سؤاله تشريف محبوبه والإنعام عليه واحدة فكيف بأعوم محب وأجله لأكرم محبوب وأحقه بمحبة ربه لا ولو لم يكن من فوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إلا هذا المطلوب وحده لكفى المؤمن به شرفا وهنا نكتث حسنة لمن علم أمته دينه وما جاءهم به ودعاهم إليه وحضهم عليه وصبر على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأجل له من الأجر الزائد على أجر عمله مثل أجور من اتبعه فالداعي إلى سنته ودينه والمعلم الخير للأمة إذا قضل توفير هذا الحظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفه إليه وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توفيتهم أجورهم كاملة كان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الباب الخامس في الصلاة على غير النبي وآله صلى الله عليه وسلم تسليما أما سائر الأنبياء والبرسلين فيصلى عليهم ويسلم قال تعالى عن نوح عليه السلام وترتنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك ذلي للمحسنين وقال عن إبراهيم خليله وترتنا عليه في الآخرين سلام على ابراهيم وقال تعالى في موسى وهارون وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون وقالت تعالى سلام على إلياسين فالذي تركه سبحانه على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور وقد قال جمعتم من للمفسرين منهم مجاهد وغيره وتركنا عليهم في الآخرين الثلاء الحسن وليس الصدق للأنبياء كلهم وهذا قول قتالة إضاء ولا ينبغي أن يحكى هنا قولان المفسرين كما يفعله من له علاية لحكاية الأقوان بل هما قول واحد فمن قال إن المترك هو السلام عليهم في الآخرين النفس فلا ريب أن قوله سلام على نوح جملة في موضع نصب بتركنا والمعنى أن العالمين يسلمون على نوح ومن بعدهم من الأنبياء ومن يستطرر بلسان الصدق والسلام الحسن نورا إلى لازم السلام وموجبه وهو السلام عليهم وما جعل لهم من لسان الصدق الذي لأجله إذا ذكروا سلم عليهم وقد زعمت طائفة منهم العطية وغيره أن من قال تركنا عليه ثناء حسن ولسان صدقة كان سلام على روح في العالمين جملة ابتدائية جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب وهو سلام من الله سلم به عليه قالوا هذا السلام من الله أمنة لروح في العالمين أن يذكره أحد بشر قاله الطبرري قال الطبري وقد يقوي هذا القول أنه سبحانه أخبر أن المتروك عليه هو في الآخرين وأن السلام عليه في العالمين وبأن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبقى الله عليه ثناء حسنا وهذا القول ضعيف لوجهين أحدها أنه يلزم منه حذف المفعول لتركنا ولا يبقى في الكلام فائدة على هذا التقدير فإن المعنى يقول إلى أن تركنا عليه في الآخرين أمرا لا ذكر له في اللفظ لأن السلام عند هذا القاتل منقطع قبله لا تعلق له بالفعل الثاني أنه لو كان المفعول محدوفا كما ذكروه لذكره في موضع واحد ليدل على المراد منه عند حذفه ولم يطلد حذفه في جميع من أخبر أنه ترك عليه في الآخرين سناء الحسن وهذه طريقة القرآن بل وكل كلام فصيح أن يذكر الشيء في موضع ثم يحذفه في موضع آخر لذرهات المذكور على المحذوف وأكثر ما تجده مذكورا وحذفه قليل وإما أن يحذف حذفا مضطردا ولم يذكره في موضع واحد ولا في اللفظ ما يدل عليه فهذا لا يقع في القرآن الثالث أن في قراءة يسعود وتركنا عليه في الآخرين سلاما بالنصب وهذا يدل على أن المتروك هو السلام نفسه أرابع أنه لو كان السلام منقطعا مما قبله لا أخل ذلك بفصحة الكلام وجزالته ولما حسن الوقوف على ما قبله وتامل هذا بحال السامع إذا سمع قوله وترثن عليه في الاخرين كيف يجد قلبه متشوقا متطلعا الى تمام الكلام واجتناء الفائدة منه ولا يجد فائدة الكلام انتهت وتمت ليطمئن عندها بل يبقى طالبا لتمامها وهو المتروك فالوقف على الآخرين ليس بوقف تام فإن قيل فيجوز حذف المفعول من هذا الباب لأن ترك هنا في معنى أعطى لأنه أعطاه ثناء حسنا أبقاه عليه في الآخرين ويجوز في باب أعطى ذكر المفعولين وحذفهما والاقتصار على أحدهما وقد وقع ذلك في القرآن كقوله إن أعطيناك الكوثر فذكرهما وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وقال تعالى فأما من أعطى فحذفهما وقال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى فحذف الثاني واقتصر على الأول وقال تعالى ويؤتون الزكاة فحذف الأول واقتصر على الثاني كهلا فعل الإعطاء فعل مذهن، فلفظه دليل على أن المفعول المعطى قد ناله عطاء المعطي والإعطاء إحسان ونفع وبر. فجاز ذكر المفعولين وحذفهما والاختصار على أحدهما بحسب الغرض المطلوب من الفعل فإن كان المقصود إيجاد ما هي الإعطاء المخرجة للعبد من البقل والشح والمنع المنافي للإحسان ذكر الفعل مجردا كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى ولم يذكر ما أعطى ولا من أعطى وتقول فلان يعطي وتصدق ويهب ويحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لما كان المقصود بهذا تفرد فض سبحانه بالعطاء والمنع لم يكن لذكر المعطى ولا للحظ المعطى معنا بل المقصود أن حقيقة العطاء والمنع إليك لا إلى غيرك بل أنت المتفرد بها لا يشرك فيها أحد فذكر المفعولين هنا يقل بتمام المعنى وبلاغته وإذا كان المقصود ذكرهما الذكره معا يقف له تعالى إن عطيماك الكوثر فإن المقصود إخباره لرسوله صلى الله عليه وسلم بما خصه به وعطاه إياه من الكوتر ولا يتم هذا إلا بذكر المفعولين وكذا قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا وإذا كان المقصود أحدهما فقط اقتصر عليه كقوله تعالى ويؤتون الزكاة المقصود به أنهم يفعلون هذا الواجب عليهم ولا يهملونه فذكره لأنه هو المقصود وقوله عن أهل النار نكن من ولم نكن لما كان المقصود الإخضار وعند المستحق للإطعام أنهم باخل عنه ومنع حقه من الإطعام وقست قلوبهم عنه، كان ذكره هو المقصود دون المطعم. وتدبر هذه الطريقة في القرآن وذكره للأهم المقصود وحذفه لغيره. يطلعك يطلعك على باب من أبواب إعجازه. وكمال فصاحته وأهما فعل الترك فلا يشعر بشيء من هذا ولا يمدح به فلو قلت فلان يترك لم يكن مفيدا فائده أصلا بخلاف قولك يطعم ويعطي ويهب ونحوه بل لا بد أن تذكر ما يتركه ولهذا لا يقال فلان تارك ويقال معطي ومطعم ومن أسمائه سبحانه المعطي فقياس ترك على أعطى من أفسد القياس وسلام على نوح في العالمين جملة محكية قاله الزمخشري وتركنا عليه في الآخرين من الأمم وهذه الكلمة وهي سلام على نوح يعني يسلمون عليه تسليما ويدعون له وهو من الكلام المحكي كقولك قرأت سورة أنزلناها أهل الخامس. أنه قال سلام على نوح في العالمين فأخبر سبحانه أن هذا السلام عليه في العالمين ومعلوم أن هذا السلام فيهم هو سلام العالمين عليه كلهم يسلم عليه ويثني عليه ويدعو له فذاكره بالسلام عليه فيهم واما سلام الله سبحانه عليه فليس مقيدا بهم ولهذا لا يشرع أن يسأل الله تعالى مثل ذلك فلا يقال السلام على رسول الله في العالمين ولا اللهم سلم على رسولك في العالمين ولو كان هذا هو سلام الله لا شدع أن يطلب من الله على الوجه الذي سلم به وأما قولهم. إن الله سلم عليه في العالمين وترك عليه في الآخرين فالله سبحانه وتعالى أبقى على أنبيائه ورسله سلاما وثناء حسنا في من تأخر بعدهم جزاء على صبرهم وتبليغهم رسالات ربهم واحتمالهم للأذى من أممهم في الله وأخبر أن هذا المتروك على نوح هو عام في العالمين وأن هذه التحية ثابتة فيهم جميعا لا يخلون منها فأدامه عليه في الملائكة والثقالين طبقا بعد طبق وعالما بعد عالم مجازات للوح عليه السلام بصدره وقيامه بحق ربه وبأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وكل المرسلين بعده بعثوا بدينه كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وقولهم إن هذا قول ابن عباس فقد تقدم أن ابن عباس وغيره إنما أراد بذلك أن السلام عليه من الثناء الحسن ولسان الصدق فذكروا معنى السلام عليه وفائلته والله سبحانه أعلم وأما الصلاة عليهم فقال إسماعيل بن إسحاق في كتابه حدثنا محمد بن أبي بكر المغنومي حدثنا عمر بن هارون عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني صلى الله عليهم وسلم تسليما وروى الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن موسى وقال الطبراني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن عمر بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإن الله بعثهم كما بعثني وفي الباب عن أنس وقيل عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما رضي الله عنهما قال الحافظ أبو موسى المديني وبلغني بإسناد عن بعض السلف أنه رأى آدم في المنام كأنه يشكو قلة صلاة بنيه عليه صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وموسى وإن كان ضعيفا بحديثه حديثه يستأنس به وقد حكى غجر واحد للإجماع على أن الصلاة على جميع النبيين مشروع منهم الشيخ محي الدين النووي رحمه الله وغيره وقد حقي عن مالك رواية انه لا يصل على غير نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن قال اصحابه هي مؤولة بمعنى أن لم نتعبد بالصلاة على غيره من الانبياء كما تعبدنا الله بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فصل وأما من سوى الانبياء فان آل النبي صلى الله عليه وسلم يصل عليهم بغير خلاف بين الامة واختلف موجب الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وجوبها على آله على قولين مشهورين لهم وهي طريقة آل الشافعية إحداهما أن الصند واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجوبها على الآل قولان للشافعي هذه طريقة إمام الحرميل والغزالي والطريقة الثالية أن في وجوبها على الآل وجهين وهي الطريقة المشهورة عندهم والذي صححه أنها غير واجبة عليهم اختلف أصحاب أحمد في وجوه الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك وجهان لهم وحيث اوجبوها فلو ابدل لفظ الآل بالأهل فقال اللهم صل على محمد وأهل محمد ففي الإجزاء وجهان وحكى بعض أصحاب الشافعي الإجماع على أن الصلاة على الآل مستحبة لا واجبة ولا يثبت في ذلك إجماع فصل. وهل يصلي على آله صلى الله عليه وسلم منتردين عنه؟ فهذه المسألة على نوعين أحدهما يقال اللهم صل على آل محمد فهذا يجوز ويكون صلى الله عليه وسلم داخلا في آله فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى الثاني أن يفرد واحد منهم بالذكر فيقال اللهم صل علي أو على حسن أو حسين أو خاطبة رضي الله عنهم ونحو ذلك فاقتل في ذلك وفي على غير آله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم فكره ذلك مالك رحمه الله وقال لم يكن ذلك من عمل من مضى وهو مذهب أبي حنيفة أيضا وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وبه قال الطاووس وقال ابن عباس لا ينبج الصلاة إلا على الذي صلى الله ورسوله قال إسماعيل بن إسحاق حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثني عثمان بن حكيم بن عباد بن علي بن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لا تصلح لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برخان قال كتب عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا في عمل الآخرة وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عيد لصلاةهم على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء ككتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة وهذا ما ذهب أصحاب الشافعي ولهم ثلاثة أوجه أحدها أنه منع تحريم والثاني وهو قول الأكثرين أنه منع كراهة تنزيه والثالث أنه من باب ترك الأولى وليس من مكروه حكاها النووي في الأذكار وهو الصحيح الذي عليه الأكثر أنه مكروه كراهة تنزيه ثم اختلفوا في السلام هل هو في معنى الصلاة فيكره أن يقال السلام على فلان أو يقال فلان عليه السلام فكرهه طائفة منهم أبو محمد الجويني ومنع ان يقال عن علي عليه السلام وفرق أخرون بينه وبين الصلاة فقالوا السلام يصع في حق كل مؤمن حي وميت وحاضر وغائب فإنك تقول بلغ فلانا من السلام وهو تحيه أهل الإسلام لخلاف أو الصلاة فإنها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله ولهذا يقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا يقول الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين فعلم الفرق واحتج هؤلاء بوجوه أحدها قول ابن عباس وقد تقدم أثناء أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله قد صارت شعار أهل البدع وقتهه عن شعارهم ذكره نوي قلت ومعنى ذلك أن الرافضة إذا ذكروا إمتهم يصلون عليهم بأسمائهم ولا يصلون على غيرهم بمن هو خير منهم وأحبوا إلى فسول صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يخالفوا في هذا الشعار الثالث محتج به مالك رحمه الله أن هذا لم يكن من عمل من مضم بالأمة ولو كان خيرا لسبقونا إليه الرابع أن الصلاة قد صارت مخصوصة في لسان الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر مع ذكر اسمه كما صار عز وجل وسبحانه وتعالى مخصوصا بالله عز وجل يذكر مع ذكر اسمه ولا يسوء أن يستعمل ذلك لغيره فلا يقال محمد عز وجل ولا سبحانه وتعالى فلا يعطى المخلوق مرضى الخالق. فهكذا لا ينبغي أن يعطى غير النبي مرتبته فيقال قال فلان صلى الله عليه وسلم الخامس أن الله سبحانه قال لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فأمر سبحانه أن لا يدعى باسمه كما يدعى غيره باسمه فكيف يسوغ أن تجعل الصلاة عليه كما تجعل على غيره في دعائه والإخبار عنه هذا مما لا يسوغ أصلا السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في التشاور أن يسلم على عباده الصالحين ثم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن الصلاة عليه حقه الذي لا يشركه فيه أحد السابع أن الله سبحانه ذكر الأمر بالصلاة عليه في معرض حقوقه وخواصه التي خصه بها من تحريم نكاح أزواجه وجواز نكاحه لمن وهبت نفسها له وإيجاب اللعنة لمن آذى وغير ذلك من حقوقه وأكدها بالأمر بالصلاة عليه والتسليم فدل على أن ذلك حق له خاصة فآله تبع له فيه الثامن أن الله سبحانه شرع المسلمين أن يدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض ويترحم عليه في حياته وبعد موته وشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته فالدعاء حق للمسلمين والصلاة حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقوم أحدهما مقام الآخر ولهذا في صلاة الجنازة إنما يدعى للميت ويترحم عليه ويستغفر له ولا يصلي عليه ولا يصلى عليه بدل ذلك فيقال اللهم صل عليه وسلم وفي الصلاوات يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال بدله اللهم صل له وارحمه ونعمه ذلك بل يعطى كل ذي حق حقه التاسع أن المؤمن أحوج الله لا يدع له بالمغفرة والرحمة والمجاة من العذاب قال النبي صلى الله عليه وسلم تغير محتاج إن أن يدع له بذلك فالصلاة عليه زيارة في تسبيح الله له وتكريمه ورفع درجات وهذا حاصل له صلى الله عليه وسلم وإن غفل عن ذكره الغافلون فالأمر بالصلاة عليه إحسان من الله للأمة ورحمة بهم لينيلهم كرامته بصلاةهم على رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره من الأمة فإنه محتاج إلى من يدعو له ويستغفر ويترحم عليه ولهذا جاء الشر بهذا في محله وهذا في محله العاشر أنه لو كانت الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم سائرة فإما أن يقال باحتصاصها ببعض الأمة أو يقال تجوز على كل مسلم فإن قيل باحتصاصها فلا وجهله وهو تخصيص من غير مخصص وإن قيل بعدم الاختصاص وأنها تسوغ لكل من يسوغ الدعاء له فحيل الإذن تسوغ الصلاة على المسلم وإن كان من أهل الكبائر فكما يقال اللهم توب عليه اللهم مغفر له يقال اللهم صل عليه وهذا باطل وإن قيل تجوز على الصالحين دون غيرهم فهذا مع أنه لا دليل عليه ليس له باطل فإن كون الرجل صالحا أو غير صالح وصف يقبل الزيادة والنقصان وكذلك كونه وليا لله وكونه متقيا وكونه مؤمنا وكل ذلك أقبل الزيارة والنقصان، فما ضابط من يصلى عليه من الأمة ومن لا يصلى عليه قالوا فعلم بهذه الوجوه العشرة اختصاص الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله وخلفهم في ذلك آخرون وقالوا تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله قال القاضي أبو الحسين بن الفراء في رؤوس مسائله، وبذلك قال الحسن البصري وخصيف ومجاهد ومقاتل ابن سليمان ومقادر ابن حيان وكثير من أهل التفسير. قال وهو قول الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في دواه في أبي داود. وقال وقد سئل وقد سئل ينبغي أين ينبغي أن يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أليس قال علي لعمر رضي الله عنهما صلى الله عليك؟ قال وبه قال إسحاق بن رواي وأبو ثور ومحمد بن الجارين الطبري وغيرهم. وحكى أبو بكر بن أبي داود. وحكى أبو بكر بن أبي داود عن أبيه ذلك قال أبو الحسين وعلى هذا العمل واحتج هؤلاء بوجوه أحدها قوله سبحانه وتعالى خل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فأمره سبحانه أن يأخذ الصدقة من الأمة وأن يصلي عليهم ومعلوم أن الأيمة بعده يأخذون الصدقة كما كان يأخذها فيشرع لهم أن يصلي على المتصدق كما كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الثاني أن في الصحيحين من حديث شعبة عن عمرو ع... عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتوا قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتا أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى والأصل عدم الاختصاص والأصل عدم الاختصاص وهذا ظاهر في أنه هو المراد من الآية الثالث مروى حجرا عن أبي عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن مرأة قالت يا رسول الله صلى علي وعلى زوجه فقال صلى الله عليك وعلى زوجه رواه أحمد وأبو داود في السنن الرابع ما رواه ابن سعد في كتاب الطبقات من حليث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن عليا دخل على عمر وهو مسجى فلما انتهى إليه قال صلى الله عليك ما أحد ألقى الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى بينكم الخامس ما روه إسماعيل بن إسحاق حدثنا عبد الله المسلم حدثنا نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم القارح عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر على الجنازة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم بارك فيه وصلي عليه واغفر له وأورده حوض نبيك صلى الله عليه وسلم السادس أن الصلكة هي الدعاء وقد أمرنا بالدعاء بعضنا لبعض احتج بهذه الحجة أبو الحسين ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حمد بن زيد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعملي له وذكر الحديث هكذا قال مسلم عن أبي هريرة موقفة وثياقه يدل على أنه مرفوع فإنه قال بعد وإن الكافر إذا غرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنة ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبر الأرض قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل قال أبو ريضة رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريضة كانت عليه على أنفه هكذا وهي يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بالحديد وقد روى جماعة عن أبي هريرة مرفوعة من أبو سلمة وعمر الحكم وإسماعيل السديد على, أبيه على أبيه وقد استوفيت الكلام عن هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح قالوا فإذا كانت الملائكة تقول للمؤمن صلى الله عليك جاز ذلك أيضا للمؤمنين بعضهم ببعض الثامن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير وقد قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته التاسع ما روه أبو داود عن عائشة رضي الله عن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميام الصفوف وفي حديث آخر عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف وقد تقدم في أول الكتاب صلاة الملائكة على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم العاشر محمد به القاضي أبو يعلى ورواه بإسناله من حديث مالك بن ياخامر من حديث مالك بن ياخامر عامر النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا مرسلًا قال اللهم صل على آله آبي بكر فانه يحب الله ورسوله اللهم صل على عمر فإنه يحب الله ورسوله اللهم صل على عثمان فانه يحب الله ورسوله اللهم صل على علي فإنه يحب الله ورسوله اللهم صل على أبي عبيدة فانه يحب الله ورسوله اللهم صل على عمر بن العاص فانه يحب الله ورسوله الحاب عشر مره وهو يحيى بن يحيى في موطئه عن مالك عن عبد الله بن النهري قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذا نبو يحيى بن يحيى الثان عشر أنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أزواجه في الصلاة وقد تقدم قالوا وهذا على أصولكم ألزم فإنكم لم تدخلوهن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة فإذا جزت الصلاة عليهم جزت على غيرهن من الصحابة رضي الله عنهم الثالث عشر أنكم قد قلتم بجواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبع له فقلتم بجواز أن يقال اللهم الله عليه على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وأزواجه وذفيته وأسماعه قال أبو ذكريا ناوي واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبع لهم في الصلاة ثم أذكر هذه الكيفية وقال للأحاديث صحيحة في ذلك وقد أمر نبيه بالتشهد ولم يزال السلف عليه خارج الصلاة كأيضا قلت ومن الأثر المعروف عن بعض السلف اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. الرابع عشر ما رواه أبوي على الموصلي عن ابن زانجوي حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر بن أبي مريم حدثنا ضمره بن حبيب بن صهيب عن ابي الدرداء عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وعلمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم قال قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حالف فما فمشيئتك بين يديه ما شئت منه كان وما لم تشا لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك أنت على كل شيء قدير اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من من لعن فعلى من لعن فأنت ولي... أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ووجه بالله أنه لو, لو لم تشرع الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل استثناء فيها فإلا العبد لما كان يصلي على من ليس بأهل الصلاة ولا يدري استثنى من ذلك كما استثنى في حال فيه وندره قال الأولون الجواب كما ذكرتم من الأدل التي عندها نوعان نوع منها صحيح وهو غير متناول لمحل النزاع فلا يحتج به ونوع غير معلوم الصحة فلا يحتج به أيضا وهذا إنما يظهر بالكلام على كل دليل دليل أما الدليل الأول وهو قوله تعالى وصل عليهم فهذا في غير محل النزاع لأن كلامنا هل يسوغ لأحدنا أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله أم لا؟ وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صل عليه فتلك مسألة أخرى فإن هذه من صلاة عليه التي أمرنا بها أضاء لحقه هل يجوز أن يشرك معه غيره فيها أم لا؟ يؤكده الوجه الثاني أن الصلاة عليه حق له صلى الله عليه وسلم يتعين على الأمة أداؤه والقيام به وأما هو صلى الله عليه وسلم فيخص من أراد بعض ذلك الحق وهذا كما تقول في شاتبه ومذيه إن قتله حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة القيام به واستيفاءه وإن كان صلى الله عليه وسلم يعفو عنه حتى كان يبلغه ويقول رحم الله موسى لقد أولي أكثر من هذا فصبر وبهذا حصل الجواب عن الدليل الثاني أيضا وهو قوله اللهم صل على آل أبي أوفا وعن الدليل الثالث أيضا ووصلاته على تلك المرأة وزوجها وأما دليلكم الرابع وهو قول علي لعمر رضي الله عنهما صلى الله عليه فجوابه من وجوه أحدها أنه قد اختلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث فقد أن بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا لما غسل عمر وكفتنا وكفنا وحمل على سديده وقف عليه فأثنى عليه وقال والله ما على الأرض رجل أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجر للتوبة وكذلك رواه محمد ويعلى ابناء عبيد عن حجاج الواسطي عن أبي جعفر ولم يذكر هذه اللغبة ورواه ورقاء بن عمر عن عمر بن دينار عن أبي جعفر عن علي ولم يذكر لغبة الصلاة وكذلك ما رواه سريomon بن عب菜 عن جعفر عن أبيه وكذلك رواه يزيد بن هارون عن فبيد بن مرزوق عن جعفر عن أبيه وكذلك رواه عوف بن أبي جحيفة عن أبي قال كنت عند عمر وقد سجي فذكره دون لفظ الصلاة بل قال رحمك الله وكذلك رواه عارم بن الفاضل عن حماد بن زيد عن أيوب وعمر بن دينار وأبي جهضم قالوا لما مات عمر فذكروا الحديث دون نمو الصلاة وكذلك رواه قيس بن الرضيع عن قيس بن مسلم عن ابن الحنفية الثالي أن الحديث الذي فيه الصلاة لم يسرده ابن سعدل فالقال في الطبقات أخبرنا بعض أصحابنا عن سفيان بن عيينة أنه سمع منه هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله فذكره وقال لما انتهى إليه فقال له صلى الله عليك وهذا المهم لعله لم يحفظه فلا يحتج به الثالث أنه معارض بقول ابن عباس رضي الله عنهما لا ينبغي الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم قالوا وأما ذري لكم الخامس وهو قول ابن عمر في صلاة الجنازة اللهم صل عليه فجوابه من وجوه أحدها أنا نافع ابن أبي نعيم ضعيف عندهم في الحديث عنه القرآن وليس في الحديث بشيء والذي يدل على أن هذا ليس بمحفوظه عم عمر أن مالكا في موقعه لم يروه عن ابن عمر وإنما روى أثرا على به هريرة فلو كان هذا عند نافئ المولاه لكان مالك أعلم به من نافع ابن أبي نعيم أن قول ابن عباس يعارض ما نقل علي ابن عمر وأما دليلكم لكم السادس أن الصلاة دعاء وهو مشروع لكل مسلم فجوابه من وجوه أحدها أنه دعاء مخصوص مأمور به في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا يدل على جواز أن يدعاه غيره لما ذكرنا الفروق بين الدعاء وغيره مع الفرق العظيم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره فلا يصح الإلحاق لا في الدعاء ولا في المدعو له صلى الله عليه وسلم الثالث أنه كما لا يصح أن يقاس عليه دعاء غيره لا يصح أن يقاس على رسول الله عليه وسلم غيره فيه الثالث أنهما ما شرع في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه دعاء بل أخص من مطلق الدعاء وهو كونه صلاة متضمنة لتعظيمه وتمجيده والثناء عليه كما تقدم تقريره وهذا أخص من مطلق الدعاء وأما ذا لدكم السابع وهو قول الملائكة تروح البؤمن صلى الله عليه وعلى جسد كنت تعبنينا فليس بمتناول لمحل النزاع فإن النزاع إنما هو هل يسوء لأحدنا أن يصدي على غير الرسول فآله صلى الله عليه وسلم فأما الملائكة فليسوا بداخلين تحت أحكام تكاليف البشر حتى يصح قياسهم عليه فيما يقولونه أو يفعلونه فإذا أحكام الملك من أحكام البشر فالملائكة رسول الله في خلقه وأمره يتصرطون بأمره لا بأمر البشر وبهذا خرج الجواب عن كل دليل فيه صلاة الملائكة وأما قولكم إن الله يصلي على المؤمنين وعلى معلم الناس الخير فجوابه أنه في غير محل نزاع وكيف صح قياس في العبد على فعل الرب سبحانه وتعالى وصلاة العبد دعاء وطلب وصلاة الله على عبده ليست دعاء فإنما هي أكره وتعظيم ومحبة وثناء فإن هذا من صلاة العبد وأما تجدكم العاشر وهو حديث مالك بن يخامر وفيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أجبة المعمرة ونفعهما فجوابه من وجوه أحدها أنه لا علم لنا بصحة هذا الحديث ولم تذكر إسناده لننظر فيه الثاني أنه مرسل فصارت انه في غير محل نزاع كما تقدم وأما دليلكم ال عشر ان ابن عمر كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه وعلى اليه محمد صلى الله عليه وعنهما فرعوه من وجوه احدها أن ابن عبد البر قال ان ترى العلماء وعلى يحيى بن يحيى ومن تبعه في عن مالك عن عبد الله بن دينار ضعفه ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اليه محمد وقال انما روايه مالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أتنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بث كذلك رواه ابن القاسم والقاع نبيه وابن بكير وغيرهم عن مالك ففرقوا بما وصفت لك بين ويدعو لأبي بث عمر وبين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت الصلاة قد تكون دعاء لما قطص به صلى الله عليه وسلم باللوم الصلاة لما خص به صلى الله عليه وسلم باللغة الصلاة قلت وكذلك هو في موطئ ابن وهم اللغة الصلاة مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لصاحبيه الثاني أن هذا من باب الاستغناء عن أحد الفعلين بالأول منهما وإن كان غير واقع على الثاني على بالشاعر علتها فيبنا أن باردة حتى غدت همالة العيناها وقول الآخر ورأيت زوجك قد غدى متقلد سيفا ورمحا وقول الآخر وزدجنا الحواجب والعيون فلما كان الفئر الأول موافقا للفعل الثاني في الجنس العام اكتفى به منه لأن العلف موافق للسقي في التغذية وتقلد السيف موافق لحمل الرمح في معنى الحمل وتزجيج الحواجب موافق لكهل العيون في الزينة وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موافقة للدعاء لأجبك المعمرة في معنى الدعاء والطلب الثالث أن المنع رضي الله عنهما قد خالفه كما تقدم وأما دليلكم الثاني عشر بالصلاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم ففاسد لأنه إنما صلى, إنما صلّى عليهن الإضافتهن إليه ودخولهن في آله وأهل بيته فهذه خاصة له وأهل بيته وزوجاته تبع له فيها صلى الله عليه وسلم وأما قولكم إنه ألزم على أصولنا فإن لا نقول بتحريم الصدقة عليهن فجوابه أن هذا وإن سلم دل على أنهن ليس من الآل الذين تحرم عليهم الصدقة لعدم القرارة التي يثبت بها التحريم، لكنهن من أهل بيته الذين يستحقون الصلاة عليهم ولا منافات بين الأمرين وأما دليلكم الثالث عشر وهو جواز الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم تبعا وحكايتكم الاتفاق على ذلك فجوابه من وجهين أحدهما أن هذا الاتفاق غير معلوم الصحة والذين منعوا الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منعوها مفادة وتابعة وهذا التفصيل وإن كان معروفا عن بعضهم فليس كلهم يقوله الثاني أنه لا يلزم من جواز الصلاة على أسباعه تبعا بالصلاة عليه جواز إفراد معين أو غيره بالصلاة عليه استقلالا وقوله للأحاديث الصحيحة في ذلك فليس في الأحاديث الصحيحة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته ليس فيها ذكر أصحابه ولا أسباعه في الصلاة وقوله أمرنا بها في التشاهد فالمأمور بها في التشاهد الصلاة على آله وأزواجه لغيرهما وأما دالي لكم الرابع عشر وهو حديث زيد بن ثابت الذي فيه اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت ففيه أبو بكر بن أبي مريم ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي والسعبي وقال ابن حبان كان من خيار أهل الشام ولكنه كان ربيع الحفظ يحدث بالشيء فيهم وكثر ذلك حتى تحق الترك وتصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على آله وأزواجه وذريته أو غيرهم فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجائزة مفردة وأما الثاني فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخلوا فيهم الأنبياء وعليهم الصلاة والسلام وغيرهم جاز ذلك أيضا فيقال اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين وإن كان شخصا معين أو طائفة معينة كلها أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به ولو قيل بتحريمه لكان له وجه سيما إذا جعلها شعارا الله، ومنع منها نظيره أو من هو خير منه وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه فإنهم هيدا ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام ولا يقول إن ذلك في من هو خير منه فهذا ممنوع منه ولا يما إذا اتخذ شعارا لا يخل به فتركه حينئذ متعين وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما يصلى على دافع الزكاة وكما قال ابن عمر الميت صلى الله عليه وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها وكما روى عن علي من صلاته على عمر هذا لا به وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينتج وجه الصواب والله الموفق وإليه المرجع والمأهب انتهى هنا بفضل الله تبارك وتعالى تسجيل هذا الكتاب المبارك جلا والأفهام في فض الصلاة والسلام على خير الأنام صل الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيذ رحمه الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.